لآن آل القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ف ج ه م عن ا م ط ا د ع و خوفا و ن ربهم ط م ع ل و م ا رزقناهم ينفقون ف ل ا تعلم ن ف س م ا أ خ ف ي ه م من ق ر ة أعين جزاء بما ك ا ن و الهدى ي ع م و ش ن ك ا مؤمنا كمن كان ا ن كمن ف س ه دعويه غير ربحيه ا ت ف م ج ذات مضمون ه و ف ل ا ت ج ت م ا ع ا موسوعه ا ا ك ن ا وأما الذين يعملون ف ق ا ف م النابلسي م أرادوا ل ل ه ع ل و ق و ا عذاب ا ل ن ا ر ا ل ذ ي ك ن ت م به تكذبون ذ و ن ل ي ق ن ه م ا ل ع ذ ا ب ا ل أ د ن ى دون العذاب ا ل أ ك ب ر ل ع ل ه م ي ر ج ع و ن ومن أظلم م م غ ذ ك ر ب آ ي ا ت ر ب ه ثم ذات مضمون اجتماعي